بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء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 وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا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 وَإِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 فلما وَمَا وما يعبدون من دون الله وهبنا له وَيَعْقُوبَ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تحس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا